this <laughs> men I'm uh, I ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا مأخذ من دون الله هذا هدى والذين كفروا بآيات تجري الفلس إِنَّنَفسَهُمْ <تصفيق> من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء Oh إن ربك يقوم لا تستبعها ولا تستبع جاءت تورفسني ان نجع لهم كل We are the فَتَمَا لَمَّا سَمِعَ وقالوا ما هي إلا حياة الدنيا نموت ونحيا وما يلّقنا إلا ضده وَإِذَا صُلَّى لَمْ بِمَآ يَكُنَّ بَيْنَكِمْ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إلَّا أن ali 119. ذلك هو الفوز المبين 110. من لن وبدى لهم سيئات ما عملوا وحافظ Come on.